والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان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 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان سيريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مستكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جداء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران كانهم بعضهم يسأل ما هو الرحمن أو قال الله الرحمن هو الذي فعل هذه الاشياء الرحمن فعل اشياء كثيره الرحمن علم القران اولا كلمه الرحمن في اللغه معناها يعني بالنسبه لله معناها المعطي ال ال الذي يمنه على الناس بكثير من النعم هذا الرحمن لان في البشر اذي فيه رحمة وجفقه ويعني اي يعني يعني فيه شيء احساس في القلب هذا يعني ما يمكن ان يكون في الله يجوب بسبب ضعف حتى في, في القلب فقال هذا المعنى لا يكون في الله فالرحمة من الله هي الا المنه والعطاء كي وضح لنا العطاء في هذه الايه قال علم القران ذكر لنا عده اشياء فعلها الله لنا علم القران بدا بها بدأ بها قبل خلق الانسان يدلنا على ان ايش على ان القران اكبر نعمه حتى اكبر من نعمه من خلق الانسان لانه هو ايش يعني لان يعني يعني الحياه الحقيقيه يعني او حياه الروح في الواقع تقوم بايش بالقران بدأ بعلم القرآن لأهميته فقدمه على كل هذه الأشياء. في الرحمن وربما قلنا كأنهم قالوا سألوا من الرحمن وقال الرحمن هو أضيف على هذه الأشياء. الرحمن مبتدى وعلم القرآن هذا خبر أول. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن. هذا قلنا لكم من أكبر النعم. وبعدها قال خلق الإنسان وكذلك نعمه كبير خلق الانسان لتعريضه على الخير علمه البيان علمه البيان يعني علمه كيف يتكلم كيف يبين عما في نفسه ما يعني لا يوجد حيوان على الارض قادر على ال الكلام غير الانسان فقال ايش علمه كيف يتكلم هذه نعمه عظيمه وبعضهم بيفسر البيان يعني علمه كيف يسلك طريق الخير يعني علمها طريق الخير وإيش وميزهم من, من طريق الشر لا هي كلها أخبار علم القرآن هذا خبر أول خلق الإنسان نعم علم الإنسان القرآن وعلم الملائكه قال خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان أيضا هذه من النعم قال الشمس والقمر بحسبان يعني جعل الشمس والقمر بحساب فمثل بحساب يعني بحساب يعني بأي يعني بش يعني بحساب دقيق ما يتغير ولا يختلف وهذا يعني أمر بيستفيد يعني أمر غريب ودلالة فيه عجيبة على قدرة الله وفي نفس الوقت في فائدة كبيرة للناس ليش يقلي يعرف الأوقات يعني الشمس بيجي معها يعني بيجي معها حركة بيقول الدورة الشمس مثلا آجة. يعني الارض مثلا بتدور الارض بتدور على الشمس مره في السنه في السنة بتدور على الشمس مره في العام والقمر بيدور على على الارض مره في الشهر في بحساب حين يدور القمر مره الشهر والشمس حين تدور مره كامله بيعرفوا ايش سنه يعني ورجع يبدأ دورة ثانية وهي نفس مثل الدورة الأولى فبهذا عرفوا الأوقات وعرفوا بالأوقات يعني يحددوا التواريخ وعرفوا أيضا كيف متى تزم يعني الزراعة متى يزرع كذا ومتى يزرع كذا ومتى يحصد ومتى يفعل, ومتى يحصد ومتى يفعل ومتى يعني أشياء كثيرة تتعلق مع الشم هنا قال يعني الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان أثنتها كلها إلى الرحمن ورجع قال الشمس والقمر بحسبان ما عد ذكرها يعني كانها ما يعني في الواقع هذا من الله جعلها الله بحسبان وربما حين هذا الامر يعني شيء واضح ما الشمس والقمر يعني الكون دوها يعني اشياء كبيره ما عدا يعني منازع فيها ولا حد ايش متكلم فيها يعني بيتحركوا بحسبان بحساب دقيق بيتحركوا الشمس والقمر بيتحركوا بحساب دقيق <تصفيق> بيتحركوا بحساب يعني كانه بيقول بتوقيت محدد يعني الشمس والقمر بيتحركوا بتوقيت محدد بحساب محدد الحسبان قالوا هنا معنى حساب ومسطر الحين تقولوا شكرا ولا غفران ولا سبحان مبالغ ما نحن عم نعمل اكتشاف في حساب قال الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ويسدان بعد ما ذكر الشمس والقمر وبيقول ان هذه اشياء في السماء ذكر في الأرض قال والنجم والشجر يسجد يعني كل يعني ما في الارض خاف على هنا النجم بفسروها اكثر المفسرين بالايش بالنبات الذي لا ساق النبات الذي لا ساق له النبات الذي ما من ساق ما بلابجهه إيش بيفترش على الأرض بنباتات تفترش على الارض بيسموها قالوا نجم وال والالشجرم الذي له ساق هذا في قال في اللغه بعضهم قال حكم الجسمي النجم في الواقع يعني نجم ما معناه طلع كلمة نجم أصلها معناه طلع حتى وأيضا ذكر الإمام حسين القاسم العياني قال الن النجم ما نجم على الأرض مما لا ثقله ما نجم على الأرض يعني ما ظهر ما طلع على الأرض من ذي من من النباتات التي لا إيش لا ثقلها لا ما بيجي معها ثقل بيجيب بتفترش في الأرض هذا قال النجم اذا الشجر كانه قال النباتات جميعا النجم يعني الشجر سواء له ساق أو ليس له ساق كلها قال النجم والشجر يسجدان معنى يسجدان يعني خاضعان لله ممقادان يعني لله يعني يتغيران بما فيه مصرحه ومنفعه للناس هذا أيضا إذن من النعم نجعلهم أيه يعني هم خاضعين له إذن كل النباتات وكل الأشجار التي أشجر التي يعني تعتبر جوء أساسي للإنسان الله هو ذي به هو ذي يجعلها هكذا فإذا قال يسجدان يعني خاضع له تجري على أيه يعني على ما أراد الله وعلى ما قدر فيها الشمس والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان يعني ورفع السماء الله هو الذي رفع السماء يعني هذه هذا الجرم الكبير الـ يعني الـ الهائل ووضع الميزان يعني رفع السماء ووضع الميزان يعني قال وضع للناس ميزان الميزان هذا اللي بيوزنوا به الأشياء هذه بيجي مع كفتين وضعها الله للناس كيف وضعه يعني ما ضروري انه نزله قال الامام هادي وضع الميزان للناس يعني دلهم على ايش على صناعه الميزان يعني حتى يتمكنوا من العدل اذا وضع الميزان يعني هذا الناس لايش لصنع هذا الآلة التي ايش يعني تضمن العداله بين الناس، ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان؟ ليش وضع الميزان؟ قال لا تطغوا. يقول لكم لا تظلموا في الميزان. إيه هالميزان اللي بيبي كيلو به؟ إيه الآن المفروض في ال في الودن في المكيلات. اذا وضع الميزان لماذا؟ قال ألا تطغوا. يقولوا هنا أن هنام يعني يش التقدير اللي ألا تطغوا. وفتح ذا قبل أن. وضع الميزان يعني دلكم ووفكم وارشد الإنسان إلى صناعة الميزان لאלه تقعوا في الميزان لا سنتقعوا فيه يعني لا تظلموا وبالتفصيل يعني قال في الميزان وأقيم الوزن بالقصلي ولا تقفلوا الميزان أقيم الوزن يعني يجعل الوزن مستقيم يعني أي صحيح كلها ظاهر الميزان لا هو الله أن ميزان يعني لا على الميزان وجعل الله تقوى في الميزان وأقيم الوزن بالجسد هو في الميزان والوزن أقيم الوزن يعني جعل الوزن قويم أقيمه جعله مستقيم مستقيم يعني صحيح لا يقفه أي ظل لحد طرفه وأقيم الوزن بالجسم ولا تخسر الميزان ولا تخسر الميزان يعني لا تنقص إذا كن بعض البائعين يعني إذا إذا ينقص في ال الودن. قال ولا تقسروا يعني لا تنقصوا في الميزان والأرض وضعها للأنام بعضهم بيفسر الميزان بالعدل قلنا انها كلام جميل ولانه حين ايه و و ايضا هو اختيار الامام الهادي عليه السلام قال والأرض وضعها للأنام اذا خلق والسماء رفعها ووضع الميزان يعني كأن ايه يعني جعلها السماء رفعها وجعلها مصدر الأحكام وتنزل الملائكة منها بالأحكام وبالع ما فيه عدل بين الناس فذكر من ذلك الأشيء الوزن لأجل تقوم العدالة بين الناس ورجع قال والارض وضعها للأنام ويعني ووضع وضع الأرض يعني خلقها كأن وضعها يعني خلقها وجعلها ممهدة إيه يجعلها ممهدة لحياة الإنسان لل للأنام يعني يعني للبشر والوضع والارض وضعها للانم يعني جعلها مهدا صالحة لحياته يعني لو تلاحظ الحين يعني هي الكوكب الوحيد الآن قد عرف الإنسان كواكب أخرى و يعني أجسام كبيرة أخرى ونجوم لكن ما ب... ما قد عرفوا ارض صالحة لحياة الإنسان ما بشي يعني كوكب أو نجم صالح لحياة الإنسان ما يعني لا قد إلا الارض والارض وضعها للانام اذا جعلها ممهده اهل حياه الانسان لمطرحه الانسان انظر قال فيها فاكهه بين وش الحين وضعها وضعها وضعها فيها فاكهه بيقولوا هنا جمل حاليه وضعها فيها فاكهه يعني جعلها الانسان ومهدها الانسان فيها فاكهه يعني حين وضعها خالقن فيها فاكهه فيها فاكهه هذا فيها هالارض فاكهه يعني الاشياء ذي اللي تلذذ الانسان بها بس ما فاكهه والنخل وفي الواحد هو من الفاكهه النخل والنخل ذات الاكمام بل قالوا الحين يطفح عليها ان حفيه في اهميه للنخل كان في زياده في يعني في الفائدة وفي اللذه وفي لا يعني فائده دي دي دي يعني زياده والان بيصفوا الاطباء بيقولوا النخل بيقولوا اي في فوائد عجيبه قال فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام ايضا في يعني فيها فاكهه وفيها النخل ذات الاكمام بان قال هنا فيها خبر مقدم وفاكهة مبتدا مأخر والجملة والجملة حال من و... من إيش يعني من اللهبي وضعها وضعها حال كون فيها فاكهة حال كون النخل ذات الأكم يعني في... يعني حال كون فيها فاكهة والنخل ويعني فيها الف... الفاكهة وفيها النخل وذات الأكمام وفيها الحب إيش هذا تمام والهجر سوا هكذا إنه بدأ قبل الإنسان قبل الإنسان. لا لا ولا وضعها كذا قبل يجي الإنسان وضعها إذن وضعها فيها فاكهة وضعها فيها النخل وضعها فيها الحب والحب إذا ما عليها في ووضعها والحب ذو العصفي والريحان يعني فيها الفاكهة والنفاكهة الأشياء دي بتكرد بالإنسان وفيها النخل وفيها الحب أذات الأكمام بيقولوا ذي بيجي بيجي الأكمام بيقولوا كم يعني ذي بي ذي بتخرج ثمرة من آه يعني بيجيبها مثل ولا تخرج زي بتطلع منه ثمرة. قال والحب وفيها أيضا الحب. الحب اللي بيأكله الإنسان ويتغذى عليه مثل ال البر والشعير وال... ذو العصي والحب ذو العصي. يعني حتى حب هذا في فيجعلنا حب وفيه عص. يعني يعني مثل زراعة ال البر مثلا والشعير. قال عص فيه حصف يعني الباقي باقي ال يعني القصب. القصب حق ال حق الزرع. بيخرجوا بيستفيدوا بيستفيد الإنسان منه للحيوانات والحبوب يعني عندما يزرع الإنسان البرد والشعير والبيستفيد قال إيش بيستفيد إنه يجلها الحبوب وبيستفيد من القصب حتى والباقي الأوراق القصب والباقي الأوراق هي العصف فقال والحب أيضا يعني فيها في الأرض الحب اللي بيبيقوم حياة الإنسان عليه وأيضا مع الحب قال به إيش بيكون مع الحب عصف العصف هذه لأيش؟ هذه الـ يعني ال يعني ال يعني سيكان النباتة وهذا جعله للأيش للدواب. هذا جعله الإنسان نجله للدواب لأن الإنسان أيضاً بزأيش، بيستفيد من الأيش من الدواب. إذا والحب ذو العصف والريحان أيضاً وفيها الريحان الرائحة النبي يختلف فيها يعني كثير فسر الريحان معن الرزق. الرائحة في السرور الرزق كثير. كنا بصيره بتاعي يعني كبار على مال جمشري والامام الهادي و... فسروا معنى الرزق وقالوا ايش يعني يعني قال يعني يعني يطلق الريحان على الرزق في اللغه قال قال يعني ايش اطلب آيش من ريحان الله قال لك خرجت اطلب من ريحان الله يعني ايش من ريحان الله يعني من رزق الله واذا عادوا يذكروا الحديث قال الحسن والحسين ريحانتاي يعني قال الريحانة يعني إيش يعني يعني رزقة يعني جعلهم الله له منحة الله نعم وبعد هم بفترة الريح الريحان هو أيضا استعمال الريحان بالرائ في ما والرائحة طيبة يعني في الإيش إيه بالشجر يعني الريحان المراد ما ما كان فيه رائحة طيبة دحين بي بيقولوا دحين عندنا لكن أنها المراض ما كان فيه رائحة طيبة قال والحبذ العصفي والريحان فبأي آلاء يعني وفيها الريحان هذا معطوف على الكلمات السابقة فاكهة والنخل والحب والحبو والريحان فبأي آلاء ربكماتكذبان يعني هذه كلها نعم بأي نعمة باتكذبوا يا أنثى ويا جن بالخطب الأنثى والجن يعني قال تكذبان يا معشر الأنثى يا معشر الجن لأنهما المكلفين هنا ف ف ولا إحنا في قال شيء إيش الضمير عليه ولا هي؟ لأن الخطاب ما بحتاج الخطاب ما بيحتاج شيء عودة الضمير عليه بعضهم بيقول عود على الأنا من مفهومنا أنا ما أحتاج يفهم هو الخطاب هو مجيء والتأش الخطاب مجيء للإنس والجن لأنهم مكلفين المكلفين إيه فهم وهم, وهم يعني بعضها ما هو كلها الأل... مثل ال مثل هذا ما فيه نعم الأكل ولا ذا ما فيه نعم لكن مثل الحسابات وغير يمكن و... يعني غير لكن كل <تصفيق> تمام لكن يعني ماشي دي ما, ما هو ضروري انها يجوا ما مسارات يجوا معهم اكلوا يجوا معهم يقول لك الظاهر ما قديه المرات الإنس وبل... ان المراد الانس والجن انه يرجع يفرج يرجعوا والجن تمام. تمام. كلا نعم تمام. هي نعم أي بأي نعمة بتكذبون. إذن فبأي آلاء يعني بأي نعم بتكذبون. اجتنى الله أنعم عليكم بنعم أنعم بنعم كثيرة. وش بتكذب أي نعمة؟ ما يعني كل نعمة منها تستحق ايش يعني أن يعني أن الإنسان أو أن المكلف عبد الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من ماريم من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله خلق الانسان من صلصال الصلصال قلنا الطين المتجمد يعني عندما يخلط الطين بالماء يسمح اي مش بهذه الحين خلب ولا بيلينه وإذا جلس فتره وتجمد يبس بييجوا بيقولوا ايش هذا بيسمى الصلصال اذا يبس تحجر قالوا يجوا لنا الصلصال كان بييجوا في الصوت في في الصوت يحدث صوت إذا طق من مشددة صلابةه فالله خلق الإنسان أول شيء جاء هو يعني ما بتراب ورجال التراب هذا يعني رجع أيش ورجع قعد فترة يعني ثم يتحول الله إلى إلى صلب بس يعني طين متجمد هذا السرصال قال وذي قالوا مثل الفخار قال كالفخار الفخار هو نفس الكلام ما بلنبي أحد بيض حمى في النار فوطين يعني بخلط بخلط بالماء ورجع يحطه في النار وذيع نفس الكلام فصار التكوين، يعني حين يعني مثل من حينه يعني, يعني تبعث من الفخار الفخار لا لا الفخار سار ما مجرد إلا إشدين الله خلق الإنسان في البداية يعله يعني, يعني مثل التمثال من الطين يعله التمثال من الطين مثل ما كيف يعني يتكون هذا؟ كلام مثل ما بيفعل الأوان الفخارية هذا. يعني التنانير وهذا المجال إذا بيحطوها من الطين، بيبخوها. لا كلهم بيفينفس. نعم إذا كيف الناس يعني قام ويعني يعني على إذا مثل ما بيفعله في إذن قال خلق الإنسان من صرصار إنك الفخار أول ما خلقه هكذا فيشتي طبعا فيها نعمة إن يخلق الإنسان ليجي الأشي وينعم عليه يعني بأجر يرجع بعدها بالأيش بالنعيم الدائم بالحياة اللي قلها يعينار الجنة والجأن وخلق الجأن من مارج من النار والجأن يعني الجن كان المراد جن يعني يشمل كل الجن من مارج من النار قال المارج الذهب الذي بيطلع من اللهب الالهب الذي بيطلع من النار قال لها بيتقطع قال إمام الهادي بيجي بيتقطع كمل النار مشتعلة بيجي, بيجي لها بيتقطع هذا هو المارج فخلق الله الجن من هذا ليه هذا المارج هذا تفسيره والإمام الهادي فسر قال قال والمرج هو الذهب في اللغة وتفسير جميل لأن أحيانا بيكون المرج معنى الاختلاط قالوا مرج البحرين يعني قالوا يعني اختلط لا مرج يقولوا مرج يعني اختلط لكن والامام هادي قال المرج هنا ولا ايش والذهاب يمكن يمكننا أنسب الذهب الذهاب المشي حين يعني حين يطلع الذهب بسرعه قال اذا ذهب الشيء واسرع وقال مرجع مرج الشيء اذا ذهب واسرع فقال ال ال الجان مخلوقين من هذا المتقطع كانها بتذهب طيب كان بتقول تتناكى وتتجارح وتخرج اي من النار سرعة سرعه مثل الشراره هذه بتطلع من اي من الله قال وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكم ما تكذبان يعني فبأي نعم الله تكذبان وهذا قلنا نفس المعنى يتكرر ما بلا ان كرر بعد كل بعد كل نعمه رب المشريكين ورب المغربين الله رب المشريكين يعني هذه بيجي على الشمس تشرق في الصيف من جهه من مكان وفلق يعني ايش وفي يعني ايه وفي شتاء من مكان اخر يعني مكان متبعدين وفي الواقع في وبعد السنة بأي بيجيب فيما بين الجهتين في على الله هذا الشيء في الحياة الإنسان ومصلحة الإنسان قال إيش رب المشرقين ورب المغربين يعني في الساف بتشرق من مكان وتغرب في مكان وفي الشتاء ليش تشرق من مكان آخر وتغرب في مكان آخر قال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم عاتوك مرجل بحريني يا سقيان، هلا في في المشرقين والمغربين قلنا جيم فيها مصالح البشر، يع هكذا مصالح في على الشتاء والصيف هذا بيجي مصالح كبيرة يعني للبشر. قال مرجل بحريني يا سقيان، كأنه يعني إيش؟ هلا قلنا على يعني على قول الإمام الهادي مرجل يعني هما يعني خلاها يمشوا مشاهم مرجل البحرين يعني. خلال الماء هنا بيمشي والماء هنا يمشي وهماش ملتقيان وهماء يلتقيان ورجع حتى مرة جاء يعني يعني جعلهما يمشيان وهماش وملتقيان يعني بيحجوا بيسيروا في أي جيبها بحر هنا وبحر هنا وبيمشوا إلى إلى جهة الأمام مثلاً تخيل يعني بيتمدد وإذا بشي انخفاض الله يتوسع له مشاعله ما بلا كانوا ميلتقيان وهم في هذا الحالة. ومن يتمددون يعني بيتمدد ويعني ينتشر اذا بها مكان واعطى ايش البحران هذا الجل ايش يعني يعني هناك بن يعني ايش بنستغرب حين يقولوا مرجا يعني خلط ما بيقول مرج هو الخلط كيف مرج البحران يعني خلطهم ورجع يقول يجي يجي يقول بينهم ما بردخ ورجع يقول بينهم بردخ اذا مرج البحران يعني جعل كل واحد يمشي لحاله وفي ايش يعني في ما خرج الله له ويلتقيان مع ذلك كل بحر لصفاته وهذا قالوا شيء شي عجيب ما كانوا معرفين الآن قالوا اكتشفوا انه يوجد يعني بحران بحر بيه وبحر بيه عذب حتى هذا مهلان وهذا مهلون وكل واحد الى جنب الاخر ولا يجروا وش الفاصل بينهم فالله هو الذي جعل بينهم فاصل لا يختلط هذا بهذا اذا جعل البحرين لا يرتقيان قال ايش كيف تبي تفسرها اول شيء قلنا هؤلاء هذه مش يعني بفسر مراد يعني يعني مشاهم أو اذهبهم يعني خلانا <تصفيق> يعني ما برجع يا ابويا يعني ما بعرف مين بفسرها كان بيقولوا بالنهر حين يصب في البحر الانهار تجي عاده على وتصب في البحر وهم ايش في حد النهر وايش والبحر ماذا؟ ولا بيختاروا ما نفس ال العد... ع يعني بس إلى جهة النار عذب دائماً وإلى جهة البحر ماله يعني في إجماع بيختاروه وبعضهم وبعضهم يفسرها كذا ويخليها على الله يعني مهضوري أي تفسير أي آية يدور لها الواحد تفسير غصباء يعني ضروري بعض الأشياء ما قد ما يدركها الإنسان يعني رجع يجي جيم يدركها يعني حتى بيقولوا إنه الأحسن لكن أيه يوجه واحد القرآن يعني ضروري يدور لها المعنى. بعضها قد ما, ما يعني الله ما يريد يعني ما يريد منا ان نعرف ولا قد فيها حكمه بسرد الحين الحين يعرفوا فيما بعد بعض الاشياء فيها فائده عظيمه يعني احتمائده حين يخبر الله باشياء ولا يعني ينبه على أشياء ورجعت ايش تظهر فيما بعد فما احنا في حاجه يعني يتاول جار ولا نفسرها ضروري لو ما بدلاله حتى هذا قد يعني يأثر على القران يمكن نفسرها بتفسير ورجائي ورجع ما اه فقالي زي مارجل بحريني زي مجاني حلمي مجال بحرين يلزم يان ويثنا جوهم همسك يان مارجل بحرين يان يان يان يان يان يان يان يان مارجل بحرين يان يان يان يان متلاقيان متلاصقان وحال كونهم ما بينهم فاصل ما يمكن يدخل أحد على الاخر فبأي آلاء ربكما تكذبان يفتكذبان هذا طبعاً البحرين يعني وجد ذكر فيهم من نعمة أبي يبين يعني البحار فيها نعم كبيرة الحين بيعتبر ثروة كبيرة أي بلاد معها بحر الحين بيعتبر ثروة كون يعني, كون يعني, يجد يعني يكون يعني وجد بحر يعني يكون يشاط على البحر مثلا حتى الآن بجنب يتنافسوا الدول على هذا الشواطئ الأن فيها نعم كثيرة لو لم يكن إلا السمك الآن فقال بعدها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال دول البحرين حين البحرين ونفج المريان هو فيها حاجة ما بلان فيها هنا عدل تنبيه دلاله على قدره الله وعلى عظمته حين يجعل هذا الأمر نعمة من لا نعمة من هنا وأيضا منها فيها نفس البحرين قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في بعض الآيات ان فيها فيها دلاله على اي الله ودل على على يعني تهدي الانسان إلى الحد قال يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك اللؤلؤ ما كلها بيستخرج منها من طريق يعني منهم معروف كان, كان بالنسبة لحظة لا أدري وله جهو ليش معروف كيف يقولون من كل انت استخرجوا؟ يعني هم كانوا زمان يستخرجوا من الملأ المل... لا باجوا يعني من, من, من, من بيستخرجوا من كل البحر وانتارين من المساق ايه هم بيشتغلوا ما درى واحد يعني اشتغلوا كذا ذي عند البحار باجوا بيقدروا ولكن بخيرات ما من دل قال يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم اتكذبان وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام يعني ايضا له الجواري الجواري هنا تطلق المراد بها السفن لأنها تجري وهذا ايضا من استعمال الصفة التي أصبحت كالعلم ما عاد يحتاج بيقول الجواري يعني ما زد يقول الجواري في البحر هذه يعني واضحنا السفن وله الجواري يعني لكأنه اشتيئ إنها ايضا هذه نعمة من الله أنه يمكنكم من صناعه السفن ويمكن يعني يهيئ لكم كل أسباب يعني كل كل ما تحتاجين إلى في صناعة السفن، وهي البحر إيش تتحرك فيها السفن سفن كبيرة وعملاقة وتتحرك وتنقل أشياء كبيرة يعني إيش؟ يعني تنقل أشياء يعني كميات هائلة من الايش؟ من الأدوات ولا من يعني من المنقولات؟ وهذا إذا الله ذي سخر الأمور هكذا. وله الجوار المنشآت في البحر هذه منشآ في البحر أو ما ما مصنع في البحر اللي بيسنعوا في طرف البحر أو منشآ في البحر يعني يعني أنها في البحر يعني بعض السفن بتكون مرتفعة جدا. وله الجوار المنشآت في البحر هي كالأعلام قال بيقدم في الجبال الأعلام هي جبال كلمة علم بتطلع برا في الجبل فقال العلم قال بالسفن قال يعني والله أنعم عليكم بأن مكنكم من صناعة السفن وخلها تمشي في البحر وتنقل إيش يعني يعني تنقول أشياء كثيرة لكم وأمسي على لكم كثيرة والكبيرة وأيضا هذه أشياء كبيرة كالعلم سفن بيجي كال يعني كالعلم كالجبال العلم هو الجبل فيرجع عن قال ذيك الخنساء يعني الأخت أوسمنة ذي بترثي أخوها قالت قالت أخوها صخر قالت قالت كأنه علما في رأسه نار قال قالت وإن صخرا لا تأثم الهداة به فأنه علم في سخري نار يعني في في رأسه ناره قال كأنه علم يعني كأنه جبل فوقه نار بيروح الناس من كل مكان بيستدوه له. هي كلها أو يعني كل شيء الخشب من إنه ما هو إلا الذي الله مكنكم والعقل هذه خلاكم تصنعوا وال, وال والماء هذه الذي سخره الله لكم هكذا والرياح هذه تسوق. ها يعني بكل سهولة. ومعا تظهر حجمها ما تغرق. ول ولها الجوار لمنشآته في البحر أيضا حين تكون كبيرة وعائلة ومع ذلك ليش تطبع أنها تبقى وت وتقول أشياء كثيرة ولا تغرق. وله الجوار لمنشآته في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم تكذبان. كل من عليها فان بعد ما ذكر هذا بعد قال والارض وضعها الينام وبين هذه الأشياء هذه الأشياء ذي في الأرض كلها ورجع قال بعد كل من عليها فان كل من على هذه. قال فاني يعني ايش إيش بينتهي بعهلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هنا الوجه قال يعني يبقى الله لأن العرب بتعبر بالوجه عن الذات كلها العرب بتعبر عن الوجه بالوجه عن الذات كلها بتقول يعني بتقول يعني يعني تع تقول وجه وابد التنث يعني ابد التنث الإنسان كله حتى قال لي لأن الفرق بين حتى لأن بفرق بين الوجه وبين باقي الأجزاء قالوا كما اذا رايت وجه واحد بعد فلان اذا رايت وجهه رأيت فلان ولو ما يعني ما ولا لكن والله كذا حين تقول ريت وجهه لا رأيت فلان لو ما رايت له وجه لو مثلا ولا من جسمه لا وجه وجهه او لا لكن لو جهن تورى يديه ما تقول رأيت فلان ولا رأيت رجلة، ولا رأيت اسمها، ما أنت يعني الوجه كأنه هو الاساسيه فلهذا يعبر بالإيش بالوجه عن الذات يقول رأيت فلان إذا قد وجه كأن الوجه قد هو الذات إذن قال ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام, ذي الجلال والإكرام يعني صاحب العظمة والإيش والإكرام يعني والإعطاء والمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان قال بيسأله كل كل المخلوقات يعني بيسأله بيطلبوا منه وإج وحق لهم ويرزقهم ويرزق الناس جميعا ويرزق البشر كلهم في كل مكان وحتى يعني وغيرهم. قال إج كل في أيه يسأله يعني إما أنه إذا طلبوه بيعطهم. بل حتى إنه بيعطيهم لو ما إيه. يعني لو إذا قدم إذا قب حاجة منهم عرف المقدى يقول في السيره يعني هم بيحتاجوه بيحتاجه كل من إيش كل من في الأرض وبيعطيهم قال كل يوم إن هو في شأن كل يوم هو بيصرف للناس هو في شأن يعني بيصرف للناس في كل يوم يعني بي بيصرف الأشياء ويسبر الأمور في كل يوم يعني بيسهل أرزاقهم ويعني وي ويعني بيصرف الكون كله في كل يوم. ما عذاب بل إنهم قالوا يعني كان فيها إشارة إلى كلام اليهود. اليهود قالوا إن الله بيحين يقولوا خلق العالم في ستة أيام ووقف يوم الايّش يوم السبت. ورتاحوا قالوا نسم وأيضاً قالوا إنه ما بيشتغل في يوم السبت ما بيسبره شيء. إنه يوم راحة. قال الله كيف يعني ما بيسبره شيء. أولا الله ما بيشي تعب في الحج. يعني أن هذه بيدير الكون كل يوم كيف هنا في راحة من هذه بيزق الناس من هذه يفرف الأمور من هذه بحرق الشمس والقمر أمور والأمور كلها إذا كل يوم هو إيش إذا الله هو المتصرف في بالأمور وبيزق الناس وبيصير ك... يعني على يعني بيدير الكون على ما في مثرة البشر قال فبأي آلاء ربكم عاتكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم عاتكذبان يعني هنا الآن بال فضف القول ونرزقكم ونكلفكم الآن ولا بنأي يعني ما بشي عقاب الآن في الحياة الدنيا لكن بل يعني نفرغ لكم يعني يوم ما فيه الله حسابه عقاب كأنه قال نفرغ لكم يعني ما هو حق حساب حسابه هذا المعنى الأساسي لأ يعني لأن بعض اجتهاد المعنى المطلوب ما هو المعنى الذي قد يتوهمه بعض الناس ان بيتفرغ يعني بها شاب تشغله لا الله ما بشغله شيء عن شيء ولا, يتفرق ولا يتفرق لأن كل في حاجة يتفرغ، ولا في حاجة يتفرغ، يعني ايش لأنه باي سر يعذب الناس ويحاسبهم ويسوي كل شيء فيه، يعني ما هو ما نعنى شيء عن عن شئ. لو أبهم مثل هذا العالم ملايين العوالم، باي سر إيش؟ ما بالشيء باي منعه، ولا شيء، يعني حتى يتفرغ ولا شيء يشغله. احنا بنقول سأفرغ لك يعني باي كل اللي بيشغلني وإيش؟ وجي لك. ها الله هنا ما يعني ما هو المعنى هذا لا يمكن على الله لكن إذا وش معنى يعني نقول الله سنة لكم يعني بنقول سنفعل هذا الفعل فقط يعني أنه إيش يعني إيه إنه يعني تهديد وإيش وعد أيضا وعد ووعد إنه يعني برجع يجي يعني بيقول لكم الآن يعني عليكم الآن أنكم إيش تطيعوا الله وتعملوا ما عمركم الله لأنه برجع يجي يوم ما عاد يجي الا حساب وعقاب لأنه قال كذا ما عاد حاصل الا حساب وعقاب وباي يجي حساب عقاب يعني كأنه يقول ما هو مانع لها أي شيء ولا هو شاغل لها أي شيء ما هو مانع لها أي شيء ولا هو شاغل لها أي شيء نفهم هم قولت سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قال يعني إن الله برجعاش قال سنفرغ لكم يعني برجع نحاسب ونعال، ورجع بعدها قال ان استطعتم يعني ما يمكنكم ان تهربوا ايش من قدره الله ومن ايش ومن يعني عقوبه الله اذا استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات فانفذوا لكن ما انتم مستطيعين وين عباس استطاع الإنسان يهرب اقدار السماوات والارض لو لو براغ من التمكن ولا يعني إنه ايش انه يعني جاله الصواريخ ولا تنقل الاله وما وصل ما جهته يهرب لا يستطيع أن يهرب من قدرة الله إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض فانفذوا لكن ما انت لن تستطيعوا هذا كلام فيه كان يعني كانوا بيقول ها يعني يوم القيامات كان هو عيد كان ها يرجع يعني يحاسبهم ويعاقبهم ولن يستطيع أحدهم الهروب وإذا استطاع واحد يهرب يهرب ما يهد كان بيقول كذا ما لن تستطيعوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة من نافذون إلا بقوة وهذه القوة ما هي الا مع الله، يعني كأنه قال ما جهدكم يعني لن تستطيعوا أن تفروا من الله إلا ولن ينجيكم أحد إلا الله. فبأي آلاء يا رب؟ هذا الآن بيفسرها بعضهم بأن يعني بعضهم بيفسر السماء بأنها الغلاف الجوي وأن الناس ما يستطيعون كان يتجاوزوها ورجال الحين نفذوا وتجاوزوا الغلاف الجوي وأن السلطان هذا هو العلم. قالوا الحين قالوا لأنتم لا فم فذوا لأنتم فذونا إلا بسلطان قالوا قدو سلطان وهو العلم صح إن قدر العلم جو وسيلة وهو سلطان لكنه الظاهر من هذا الكلام في الآخرة إن بعد ما قال سنة فروا ما تحكّر من السماء إن بيفسرها بهذا الغلاف الجوي تم وبلاش شيء بعض بعضهم اللي يفسرها هنا إنه بيقول حين يستطيع حين يروح على القمر أن قد نفذوا وهي وذي عندك أهم الس... إذن السماوات كلها يعني ما يستطيع ال أحد أن يخرج منها فإذا لا يستطيع الإنسان أن يفلت أيش من عذاب الله قال يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران البعض بيفسرها قال هذه حاو... يعني لو يحاول البعض أن يخرج ولا يهرب قال يرسل على الشواذ من نار شواذ يعني لهب قال الشواذ والله بس صافي ذي من النار وكأن الحريق الشديد فيه يرسل عليكم شواظ من نار قالوا الشواظ هو اللهب الخالص الذي بيخرج هذا ما فيه حتى ما فيه دخان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ويرسل عليكم نحاس النحاس بعضا يعني هو كذلك بيفسره بيفسره بالدخان وهو كثير في العرب بيستعمله بيات وشواهد لاستخدام النحاس معناه دخان ولكن الأجد كثر استعماله لهذا النحاس ذي المعدن المعروف في بعض العلماء الآن بيفسر النحاس بأنه معدن نحاس ومذاب يرسل أيه يعني يرمو به ما في ما نحاس كذا هكذا أو كذا إنه قال برجع يكون أيه يرسل عليكم شواط من النار ويرسل عليكم دخان حتى أيه يكون فيه تعذيب لكم ولا يرسل عليكم نحاس يعني من هذا المذاب فلا تنتصيران يعني فلا أحد أيه فلا أحد يحميكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فب... فبأى اعلاء ربكما تكذبان قال فإذا انشقت السماء حرج تنشق السماء هذا ايش تبدأ يوم القيامة تنشق السماء. قال برجع تنشق السماء وتتفتح ورجع تتغير هذا ال... هذا ال... ال... الهيكل الكبير ال... يعني ال... العجيب قال كله برجع ايش برجع انتهي تتشقك السماء ورجعت راها قال يعني وتغير لونها قال فكانت وردة قلت صبح كالوردة ربما لونها يكون أحمر وحتى بعضهم بيقول إنها كذبان قل فيها شيء من السيولة ويعني قلت فيها شيء من الرخاوة ما عدا شيء السماء ذي كان ذي بالرها شيء كبير ما يستطيع ما سبه بيه قال فاذا رجع فاذا جعل الله هكذا فكانت وردة كذبان فبأي الله ربكم هذا كذبان هذا ما بالله ما ترضى وش الجواب فيوم إذن يعني إذا جاء إذا جرى أنت السما وجد أصبحت حمراء وقديم مثل الدهان مثل الزيت أو كذا قديم مثل فيها ميوعة وكذا كذا قديم بت أي بتفعلت وتقطع فيومئذ يعني في هذا يوم القيامة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنسان ولا جان فهذا هذا اليوم خلاص مع بقين كل إنسان لا عمله ولا إحنا ولا الله في حاجة يسأل أحد عن عمله ولا شيء الله عالم بكل شخص يعني بيبعد كل شخص على حسب عمل يعني من كان مجرم من كان عافر لله من كان من أهل جهنم برجع يخرج وجاء وقالوا أسود في صوره بشعة جدا وأسود بجيم مثل الفحم من الليل وصورة يعني بشعة إلى بعد الحدود معد يعني واضح من أهل النار ومنهم أهل الجنة وذول عليهم إيش صورة يعني جميلة حسن ها إيش أهل الجنة يعني من حين البعث في معدة قال إحنا يعني ما معدة إحنا في هاية نسأل وش سويت أنت؟ أو كيف أنت؟ أو نحاسب عاجب؟ في الواقع كل واحد قد ايش؟ قد عمله قد ومثبت له خلاص قد محكوم له إما بالجنة أو آيش بالنار فقال في يومئذ إذن لا يسألوا عندهم به إنس ولا جن لا الإنس ولا الجن ما دهت كل يعني كل واحد منهم قد علامات يعني آيش تبينه فلذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال ايش يعرف المجرمون بيسي المجرمون معروفين بعلامات فيهم سيما يعني علامات، فيأخذ بالنواصي، يأخذ يعرف المسلمين هذا طبعاً ما إحنا يعني ما مسألة مربي ما في حاجة سألهم، حين قال لا يسأل عن ذنبه، يعني لا يسأل الإنسى عن ذنبه، ولا أي إنسان ولا أي جني عن إيش عن ذنبه، خلاك تدوم معروف، هذا يعني ما إحنا سائلين اللي إحنا نعرف، ولا إحنا في ولكن ما به ما إحنا رجع عايز يسأل فيما بعد، يجي نوع من العقاب نوع من التوبة، ويسوين ورجع تظهر أعماله، هذا ما به منع منه، لكن معنى لا يسأل عن ذنبه يعني واضح، في السرقة الآية الثانية، حين قال يعرف المجرمين أنه بسيمامهم، هذا في السرقة يعني لا لا يسأل عن ذنبه يعني ما إحنا ذي هايذ نسأل حد ماذا فعل، برجع كل واحد يأتي وجدوا فيه، قد هو يعني قد هو معلوم جاهز يعني فيه علامات علامات من من أخرجنا ولا من أهل النار إنه من أهل الجهنم باج يقولنا لكم أسود كالليل وصورة بشعة إلى أبعد الحدود يعرف المجرمون بسيمان فيأخذوا ورجع بعدها قال إيش حين وصلهم إلى جهنم برجع فيأخذوا بالنواصي والأقدام ما أبلا برجع يرجموا به رجم بالنواصي النواصي بيقولوا أن الناس هي مقدمة الشعار والأقدام الرجلين فما أبلا برجع يمسكوها مثل الحين جاء وذلك الحين يمسكوا واحد اثنين واحد يمسك بشعره. واحد ينتخب رجلاه وقالوا الرب في إيش في جهنم هكذا لكن المراية يمكن واحد ما يحتاج اثنين بيسبره ملك واحد يقول كذا ويقول يرجع ما بلنه بعضهم بيجي قالوا ها بعضهم قد معناها بيفهم يقول بالنواصي والأقدام مختلفوا قال بالنواصي والأقدام إن برجع يجتمع يرجع إذا كذا لما يجي قد راسه عند رجله ورجع مسافو فهم ومجمعين ويرجعوا بفي جهنم حين قال بالنواصي والاكدام كيف يجلو أخذ... يعني ما بلا لي الحين يعني ياخذ بناسيه واكدام كيف وذا هنا وذا <تصفيق> <تصفيق> تمام حقون هذه تفسيره جميل انه يعني من الطرف يعني يقولوا كذا فمثل ما ذا الحين كما ايش تقول يرجموا واحد والله ي... قال فخذوا بالنواصي والاكدام يعني كل واحد ما قال يعني المراد انه يعني كل واحد كيف الآية؟ لا يسألوا عندهم ذم يعني كان أي فرق ليس يسيمهم فهو خذ بالناس يعني كل مجرم أخر يعني مفهوم إيه ما يفسر تفسر ثاني تفسر وبعضهم قال تفسير آخر حين قال بالناس والأقدام يعني أن الناس يسمعوا يمشي لهم بشعرهم ورجمهم وأن الرجال برجلهم والرجل مفر داخل ديه ما بهماري كل واحد يشيله برجله وهم بيجوا معهم. يعني لا هنا كان ذهبي بالنسبه لنا ما هذا وهم كذا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمين المجرمون قال هذا هذا يعني كان النبي يقول الله كأنه قد, قد يقال لهم هذا الكلام ولا يقول هذا جهنم هذه قالوا ما بشيء عقاب ولا شيء ولا الله عجل لنا العذاب قال هاي هذا حين رجع الجمهور واحد وقال بيع يقول ولا في آيات اخرى بهاي قال له هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون والله حول هذا الكلام يطوفون بينها وبين حميم الان هذه جهنم يعني مكان يعني بيحترق ورجع قال يطوفون بينها وبين حميم الان يعني بيجوا أحيانا بين جهنم هذه بين الجمر واللهب ورجع أحيانا ينقوله لما إيش لما كان لما ماء جو حار مياه ماء حار جمة في الحرارة يعني قالوا حتى بعضهم تنخلع أوصلهم يعني العظام العظام تتفك وتن يعني إيش وكانها يعني إيش العظام من حارة الماء هذا بيتنقل ينقله مرة بين الجمر ومرة بين هذا الماء الحار يطوفون بينها وبين حميم الآن مرة كذا مرة كذا يعني ينوع عليها العذاب ويشدد عليها بأنواع العذاب فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا بالنسبة للمجرم ولمن خاف مقام ربه جنتان لكن الذي خاف الله أديه خاف الله وتمثل الخوف في عمله بأن أطاعه واتقاه هذا قال ولمن خاف مقام ربه يعني كان خاف مقام ربه يعني يوم القيامة هذا, يعني هذا الموقف الموقف يعني أديه ولله يوم القيامة ولمن خاف مقام ربه قال جنتان هذا المؤمن يعني أذى مستجلل الله ويخاف الله وخاف يتمثل في اعماله كلها قال هذا يحصل بي بيحصل على جنتين وهو في الواقع قال جنتان بيحصل على جنتين ما قبل النبي يقولوا بعض المرات جنتان وبعض المرات جنة وبعض المرات جنات قال في الواقع بيجوا على كل واحد أرض كبيرة جدا كلها حضره ويتبع خاصة كلها هذا في الواقع أي قالها جنة وحين جيه مقسمها إلى بساتين بسبرت كل جنات ووو بالنسبة للجنة زي ما قلت انا أتخيل مثل الحين جوا مع واحد أرض كبيرة ومع طريق في الوسط من جهة في مزار هنا و جهة مزار إحنا سماها جنة في هذه جنة قال جنة كان أحد بقى يقول فيهم كلهم ده الحين كان مع الطريق بتخيل ده الحين بعض البيوت بيجوا بدوا أحد جمع بيت جميع يعني جميل واحد طريق هنا على ما تخيل على الشمال أن هذه المزارع هذه كلها جنة على, على الشمال يعني على طرفي الطريق هذه البيت هذا قال ولكل أي ولمن خاف مقام ربه جنة ثان والجنة هذا كل جنة فيها جنة يعني مزارع كثيرة ما هو الناس يبلغ كونهم يعني مقسمين جنه وهذا جنة. ولمن من خاف من قام ربي جنتان فبأي آلاء أي ربكما تكذبان ذوات أفنان هذه الجنتان ذوات أفنان يعني الأفنان هي الغصن يعني فيها أش فيها غصن كثيرة يعني أنها فيها خير كثير ذوات أفنان فبأي آلاء أي ربكما تكذبان فيه عينان تجريان مثلا ها هنا في هذا الجنة عين تجري وفي هذا الجنة عين تجري يعني الماء بينبع ويمشي بين الأشجار لا تحتاج تسقي ولا تتعب ولا تسوي أي حاجة ومستمر وهكذا وكذلك الايش الجنة الثانية هذا بالنسبة للكورنر الشجر تجلس خضراء على طول ومثمراء على طول أيضا نفس المنظر رؤية هذا المنظر يعني يخلي واحد يرتاح يعني يجي في سرور ما بعده قال في كل ايه في قال فيما عينان تجريان في يعني في كل جهة وفي كل جنة عين جارية، وبايسبر العين الجارية تتوزع صراحة الكل... إلى أشجار كلها، وترى يعني كثير من الأشيء يعني من المياه، ما هو ضروري مبلغ ساقة واحدة، والظاهر إن في جيه أشياء، في يقول أنهار في عبر أحياناً ربما يجيب أنهار كبيرة عين كبيرة، هذه كبير هذه سبعة عين في هذا المزرعة وعين في هذا المزرعة، وتتوزع لما كل أشيء إلى كل الأشياء الأشياء فيه ما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني كل واحده من هذا بيقول ما هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني تكفي الواحده من هذا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان مثمر فيهما يعني في الجنه سنة. يعني شرح يجوي علاميه قال في هذا من كل فاكهه من كل فاكهه واجي لك نوع من السمر قالوا بعضهم يعني ثمره قد هذه كانت يعرفها في الدنيا مثلها، مثل أحسن، شيء كان يتراف في الدنيا وشيء يعني ما يعني بالنسبة للشكل ونوع ثاني ما قد عرفته من كل فاتحة يعني مثل يقول من الرمان كذا، صنفان ومن التفاح صنفان فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني صنفان يعني باجي فيها نوعين، يعني, يعني كأن فيه يعني يقول زيادة ترف ونعمة ينوع لها العِنْج نوع لك الأَرْمَان نوع عنده والكَذَأ يُنوعن وال يعني نوعاً صنفان نوعان هذا ذي قال زوجان هذا عندنا بعض المفسرين ولا كل ما هو ضروري نفهم إنها بينوع ويجو في هذا نوع يعني يجو في الترفيه على الإنسان ونعمه جه كبير فبأي آل أي ربكمات كذبان متكئين على فرش بطائنه من استبرك وجنر جنتين ذان قلباً يهم متكئين احنا قلنا متكئين على فرش يعني جالسين على فرش جالسين على فرش ومدك متكئين على يعني على ايش على الدكاكي والله ما بيتكي واحد على ايش على الفرش نفسه قالوا هم يعني متك يعني هو كاين على فرش قالوا هم متكئين هنا قالوا متكئين بيعبر في كثير من الآيات متكئين متكئين هو الغرض من هذا الكلام ما بيقصد ست الدكايه يا سبعه نحن عدد جهسة هذه مسألة خمسة أولا فترة هو يعبر عن معنى أراد الله يعني حين قلنا نعم مستكين إشتي ما بحق لك ولا هم ولا غم ولا يعني هذا هي قالوا <تصفيق> <تصفيق> كناية عن عدم إيش الخوف وعدم القلق وعدم أي منقص في إيش يعني جالس مرتاح هذا إذن كناية فظاهر عن إيش عن الراحة وعن عد يعني عن عدم وجود ما ينقص نعم متكئين فيها على الأراءك إيش؟ ممتكيين على فرش. بطانة من استبرق. بسير قال هذا الفرش. البطانة حقتها البطانة. يعني يشير أذيب يجي هو في الثوب ما بيجي به البطانة هال الكوس يعني الداخلية. البطانة ما بيحتموا بها الناس الآن. بسير كمابه كمابه ظهور. بيحتموا بالأش بذي أذيب ظهر أمام الناس. ومما ذي خل يعني كفل وسادة كفل ظهر في الجماعة كيف ما جاء؟ ها قال هذا الفرش البط البطانة حدتها يعني هذه خلف هذه تحتها ما ما ب ما بيا أمام الناس هذا قال من استبرك يعني من حرير حرير قال ايش غليظ هذا البطانة قالوا يعني خلف يعني ايش قال في كانت البطانة من استبرك يعني من أحسن حاجة عندكم في الدنيا هذا البطانة كيف هذا إيش؟ هذه يظهر منها، فهذه يظهر منها كيف بيجي؟ ذاك البرطانك كذا قالوا، كثير قال بعض العلماء. إذا كان هذا إذا كانت البرطانة بهذا الشكل، فكيف ستكون إيش؟ يأكدها يكون ظاهرها نعم. قال بطائنها من استبرد، متكين على فروجين. بطائنها من استبرجن، وهذا قال قال وجن الجنتين دان، وجن الجنتين الجنا يعني ما يكله الإنسان، يعني ثمرة. ما بيقولوا يجني واحدة ثمرة. الثمر حق قال جنة جنا جنان جنتين يعني ثمار الجنتين يعني الثمار في كل مكان داني يعني قريب ما تتعب ما تتعب تتناوله بسهوله ما يوجد ايش يعني هي كانت قريب منك بعضهم قالوا الجالس يعني اذا ما بشي تقوم تقول تتناوله يعني ما في اي تعب جنان الجنتين دان اذا ثمر الجنتين داني قريب يعني منه. وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نقافرات الطرف فيهن يعني في هذه الجنات وهذا يعني تخيل الحين مع واحد مزارع هكذا يعني من اربع ما يكون يعني يعني ما افهم المنتجات ما يجي عندها ومع فيها من كل الثمار يعني الثمار وسهلة التناول ولا فيها أي شيء والجو من أحسن ما يكون وعدم فيها ايش يعني بين في المزارع هذا مح محور يعني نساء من أجمل النساء فيهن قال إيش فيهن قاصرات الطرف في أي فيهن يعني كأن في هذا الجنان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنسن قبلهم ولا جان فيهن نساء يعني قاصرات الطرف يعني ما تنظر إلا لك ولا ترغب النظر إلا إليك يعني ما هو مسألة يعني إيش انها محرومة ولا مسألة انها ممنوعة لا ما يعني تتمنى ولا ترتاح لا بالنظر لك ما تريد تنظر لأي شخص آخر قال هابتر فيها آذة كاثرات الطرف يعني تكسر طرفها ونظرها عليه يعني ما يعني لا ترغب ولا تريد النظر إلا إله ها قال فيهن كاثرات الطرفي لا لا ولا إلا الرغبة ولا معنا الرغبة قلنا الرغبة والإعجاب وال والمحبة ما اشترى له ولا عاد يشتري واحد فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنسن قبلهم ولا جن يعني عزم إيش يعني عزم كان في أحسن الأعمار ما قد إيش يعني عاد البكارة فيها ما زالت ولا قد أحد جامعها هذا يعني إيش ما قد قربها قال ما قد قربها أي إنس حتى الجن قال قال, قال إمام الهادي هو ذنبارة يعني يعني يعني ولا ولا الجن مع يقرب ما الجن ما بيقربه قال يعني ما فيه ما فيه ما بتناقش قال بين, بين الجن ما بشين كاح منهم ما بلا قالوا من المبالغة ما قدر أحد قريب لا أنتي ولا جنة. ما الجن من مرة ما بلا ما, أي أحد. ولا ما قدر حد قال لا أنتي ولا يعني أنها عادها سليمة إيش وأنها كما يتمنى الإنسان لم يطمئن الإنسان قبلهم وراجان ما بلهم بل جاءه بل تدؤهم فبأي آلاء ربكمات كذبان كأنهن الجاودس هذا ال... يعني النساء الجاثرات الطرف عليهم قال على أصحاب الجنة كأنهن الجاودس يعني فيها صفاء مثل الجاودس الجاودس يعني معروف بالصفاء بترى يعني كأنك بت... كأنه زجاجة بترى داخلها كانها ان الياقوت والمرجان قالوا ان فيها يعني كانه جمع صفه الصفاء من الياقوت وصفه البياض من المرجان ان به مرجان ابيض ها وش تي المرجان الاحمر هذه به مرجان ايضا ابيض الياقوت ماهو احمر الياقوت ايه لكن فيها معنى الصفاء اخذه من الياقوت والمرجان اخذوا معنى البياض يعني بيضه يعني كثيره البياض او شديده البياض ومع ذلك فيها صفاء عجيب كانها ايش كان الياقوت <تصفيق> يعني اباحه يعني على ما يتمنى الانسان المهم هي في الواقع يعني الله الله يريد ان يجعلك تسعد وترتاح ما عادش يا الله انك ترتاح واف يعني الاشياء اللي نفسك تتحقق وأكثر منها هذا كل ما يرغب الانسان وحتى اشياء ما يتخيل الانسان بها ما قاعد وتجلس هذه ال الراحة والسعادة دائما إيش ولا ينقصها مننقص؟ فقال الله إيش كأنهن لا يقوتو المرجان فبأي آلاء ربكمات كذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني تقول الله هذا جزاء لكم أصحاب الجنة ما جزاء الإحسان؟ يعني الذي عملوا الذي اتبعوا الذي أحسنوا الذي إيش الذي اتبعوا الحق وذي طاع الله ما ج وإيش جزائهم؟ قال ما جزائهم إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني كأن ما شيء جزاء لإحسان إلا إحسان، فهذا الإحسان من الله جزاء الإحسان الإنسان يعني من إيش؟ من الانقياد لله الطاعه لله يعني بينبهنا أن هذا بسبب عملنا، بينبهنا هذا الأمر أن بسبب عملنا أن الإنسان هو يعمل ويحسن وحسن باجي لهذا لا شيء. ما أحسنت إلا نفسك، حين تفعل هذا، لكن أن الحين إيش؟ حين يحسن واحد يعني ي يعني يتخذ الطريق الثواب ويطيع الله وتبغى الحج، وهذا قال أحسن في إذن إيه؟ بيحسن الله إليه. جل... كأنه قال مثل هذا الذي بيقولوا إن الإنسان إن, إن الله ذي كل شيء وإن الله بيبلا برحمة وإن كل شيء لا هذا العمل. إحنا بنقول رحمة الله إن إحنا إيه؟ إن الله يساعدنا. إحنا نطلب منه المعونة يساعدنا. إحنا اختيار الحج اللي يساعدنا في سلوك طريق الحج ويثبتنا على طريق الحج. بس هذا الاحسان يعني ضروري نعمل ضروري عمل يعمل الانسان ان يتجي ربي ويتوجه إله ويعمل ضروري هذا قال قال الاحسان الى الاحسان لكن هو يشتري يعني الاحسان هنا عمل كتاب بعض قال ادري الامام زيد الاحسان هو العدل والتوحيد يعني العديد صحيحه وللايمان والتوحيد العديد العقيده مع ايش مع ما أمر الله به وترك ما حرم الله هذا الإحسان هو الإمتداد من الإمتداد الإحسان إحسان تمام بداخله هو من هو نعم ما هو من عباد الله إحسان اشتي نبه هنا أن نحن في الدنيا نستغلها يعني كل واحد هو يختار الآن هذه بدها بهذا الشيء في أشي في الآن فرصة أنه يرجع إلى الله ويش ويبصير يعني ينظر ما يرضي الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني بالله ما لا. بالله. يعني لا ما يعني في هو كذا, بيقول كذا أحسن. سهل. فبأي آلاء ربكما تكذبان ها قال ومن دونه ما يعني قال هذا كأنها يعني كأن الله لنا أن المساحة كبيرة. قال أول شيء بيدخل الجامعة هنا جنة وهنا جنة كبيرة وعند الأشي. قالوا بعضهم بيقول عندهنهما يعني بالقرب من القفر حقه أو من الأشبية حقه جنة ثانية يعني جنة ثانية عاد أيضا عند عند المدخل. من الجن أهل أقل؟ لا الظاهرة نهى من الدهاء. يقوله من الجري. هم يلقون ترى الحين يقولوا عاد ذهب. نعم. يعني عاد الحين صار قالوا بعضهم يقولون هذا التفسير عاد الحين صار بيجوا عندهم يعني عاد من الخلفهما بيقول من دونهما يعني يعني من وعاد بأقرب من البيت من ها من من هايتين الجنتين ما بلقته أنا فهمت من هذا إن إنها كبيرة حتى إنها يعني جنة كبيرة عبها عند عند البيت قال قال جنتين ومن دونه ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مثلا يعني كثيرة الخضرة حتى جب مثل السوداء الد أو كذا كما بخضار زائد يقول غام كذا قدو لأن هذا يعني أذب جي أحسن حاجة مدهمّتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاهتان في ذل يسنتان ذي عتم عند قريبين من الذ أو ذي دون الجنتين الأولين فيهما عينان نظاهتان بت يعني بتضخ بكثرة يعني بينبع الماء كذا بيخرج منها ما تحتاج مكينة ولا أي ولا هما بالله بيجي في طرف الجبل بيجيه بتوطل ولا بيسير قليل اتفوح كذا بيمبع يعني ينبع كذا بيطرع إلى فوق الصرف نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة هذا الذي قال فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة وأيضا هذا مثل الأولى عندما يقول في هذه الجنتين فاكهة فيها نخل ورمان قال النخل والرمان هم من نفاكه لكن فائدته حين يعطف الشيعة يعني إذا ذكر شيء يرجع عفف عليه بعضه كان كرر فيه ما فاكه من الفاكهه النخل والرمان وعاد يقول وانا خلن الرمان قال والرمان عفهم كان عافيهم يعني فيها نعمه زياده وفيها لها على باقي الفواكه يعني في المنظر غير المنظر في المنظر وفي الاكل وفي الفائده يعني والراحة. هذا النخل والرمان قالوا من الحين يقول إن الله وملائكته ملائكته وجبريل في آية من كان عدو لله ملائكته وجبريلا وميكائيل فقال ملائكته وجبريل جبريل وجبريلا من ملائكة قال عديدا ما هو يعني عد له اهتمام زيادة فهنا قال هنا الها لها اهتمام زيادة حين يعطفها وقدي مفهومه في الكلام السابق نعم قدي مفهومه في دخل في قول فاكه لكن عدي يعطفها وقصها بالذكر الله مزيد على باقي الايه نعم إيه هو يعني ولا يعني ولا النعمة هذه فيها والراحة هذه فيها ولا الداء هذه فيها وذي يعني والنعمة هذه بيحسر الإنسان فيها خلد عجيب بما النخل والورمان فبأي آلاء ربكم آثوك الذبان فيهن خيرات حسان هن ع الآن فيهن يعني في الجنان هذا خيرات حسان أيضا رجع إلى أيضا قالوا رجع إلى النساء خيرات يعني حسان يعني فيهن نساء فيهم أخلاق عالية وصفها قال خيرات وإيش وجميلات وصفها بهسان أثرى بعضهم قال أنا خيرات بعض يعني من خيرات خيرات يعني فيهم خير فيهم خيرات حسان يعني فيهم نساء فيهم قال الهادي خيرات يعني فيهم كل معاني الخير. كل المعاني المرغوبة. كل الأخلاق المرغوبة هذا غله خيرات وحسان يعني هذا الصفات الجمالية، الشكلية. هذا كان صفات الأخلاق، وهذا الصفات في الآخر في الشكل. في أن خيرات الحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور هذا على الخيرات الحسان والشم. حور مكسورات في الخيام. حور قال الحور قال هذه كثيرة يعني جديدة في البياض. وقال حور مكسورات في الخيام. مكسورات في الخيام يعني ما بلجات في أي خيام في هذا في هذا المزارق. وبي الخيمة يعني. حاجة يعني ما تخيلها الإنسان قالوا ما جي لؤلؤه الخيمة جي لؤلؤه ولا من زبرجد أو كذا الخيمة هذا يعني مكان من الأروع الأماكن يعني معه نساء في القصر في كل مكان فيهن خيرات حسان فبأي كل هذا يذكرها في المدارع خليه داخل في القصر فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان كذلك أعزم إيش عبكار ما أقدر حديش قربهم فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان أيضا قال بيهم صالحين <سفق> <limit> وذي خاف الله متكئين يعني جاهزين مفتهنين مرتاحين على رفرف خضر الرفرف قال يعني الفراش اللين يعني anyway I mean ناعم فراش ناعم ان بيقولوا رف النبات يعني قال جميل قال قال الحاكم الجهمي قال معناه بيقول رف النبات اذا كان اذا غض يعني جذب ونظف يعني بيقول جميل اصبح النبات كما سبر جور بيقولوا رف النبات يعني كما اكتمل ونضج بجد في احسن أحواله بيقولوا رف وفي اجتنا جميله وبعضهم وبعض بيضرف رف يعني رف يعني انها بتحرك بعضهم محتاج قال في بدر الدين فيه التيس قال رف رف يعني يعني ربما فيها اهدا بيجي بتحرك كذا مثل هذا المسارج هذه بعض هذا العين فيها مثل الشعر وقال بيجي يعني هي ناعمه فقال ايه بتجي بتتحرك المهم انه يعني ايش يعني فراش من احسن ما يكون لا ما ادري يقولوا على ظهر لا لا قولوا رف لا لا بيقولوا الان لكن ما ادري كيف ما بالنسبة للغة؟ للغهها الاصل اللغه على قال على رفرفيل خضر واضح يعني خضر أخضر وبيقول أخضر هذا لون جميل وعبقري أيضا وفرش أيضا عبقري يعني أنواع من الفراش فيه رفرف وشيء عبقري العبقرى قال قال, قال كأنه يعني قال الإمام الهادي إنه فيه يعني نوع من الفراش من أحسن الف فرش فيه يعني يغلب لونه اللون الأحمر عليه قال الإمام الهادي في العبقري وأصل كلمة عبقري في اللغة هي قالوا بلد اسمها عبقر بلد اسمها عبقر كانوا يعني ممهارات الصناعة إلى حد كبير فيه من سوقيات وهذا وكما هو واحد بصير قالوا ماذا عبقري يعني مثل كنا من هذا البلد إذا واحد جاءه بصير ولا ما هذي مهرا قالوا عبقري عبقر. إيه فكان كان عبقري يعني من أحسن يعني أي الصناعة ومن أحسن الأشياء قالوا عبقريين حسان مهاجل. الظهر <سؤال> <سؤال> الرفرف والعبقري يعني مفارش خضر يعني حمر و يعني فيها كل أشيء يعني كل صفات الحسن فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك يعني بيقول هنا تبارك الله تبارك اسمه يعني كان في اسم الله البركة اسم الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فيه البركه فلذا حتى يكثر واحد من دعائه ومن الأجر والتلفظ باسمه إلى هنا